أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أنؤمن لك واتبعك لغزلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما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 كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول نبين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من إن جري إلا على رب العالمين تَتَبَنُونَ بكل كُل ريعنا هيه تعبثون وتتخذون مصانع لئن لكم تخلدون واذا بطشتم, بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون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 وَوَالِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا أَيَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُمْوِينِ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمُ أخوهم صالحون لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من اجر إن اجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هنا آمنين في جن؟ وأعين وعيون وزروع ونخل طلعها ضيوع وتنحطون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعون أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين قال هذه ناقه لها شرب وَلَكُمْ مَشْرِبٌ يَوْمَئِذٍ مَعْلُومٌ وَلَا تَمَسُّوهُ بِسُوءٍ إِنْ تَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أنكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتاتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من الزواجكم، بل أنتم قوم عادون. قالوا لإن لم يا لوط لتكونن من المخرجين.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 كذب أصحاب لئلك المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من جر إن جري إلا على رب العالمين أو فلكين ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلت له قالوا إنما المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك وإن ظنك لمن الكاذبين فأستطيع علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن له آية يعلمه علماء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 فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرايت إن متعناهم سنين ثم جاء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 فلا تدعوا مع الله الها اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون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 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ أَمْ قَلْبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طاسين تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرتهم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولا هم سوء العذاب وهم في الآخرتهم لخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا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 القير وأوتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لثلي ما نجروه من الجن والنس والقير فهم يوزعون نملة تئي اي مساكنكم لا يحصمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي نعمت علي وعلى والدي وانا اعمل صالحا ترضاه وادخلني وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتذقذ الطير فقال ما لي لا ارى الهدى هدا كان من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 فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم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 أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَنِيمٌ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ واتوني مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الملأ فِي أمر مَا كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد ونمر إليك فانظري ما ذاتا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون وإنّي مرسلة لليهود بهدية فناضرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمندونني بمال فما أتني الله خير ولكن تفرحون، ان يكون هناك افضل بجنود لا قبل لهم بها افضل من اجل ان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 قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رااه مستقلا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نُنذِرُهَا تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَ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 فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون جينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطن إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم